فِالْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا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 وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلْيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا أَسَرَ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ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 شر يدعائه بالخير وكان الانسان عجولا وجعلنا الليل والنهار ايتين فمحونا ايه الليل وجعلنا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 119. كتابا يلقاه منشورا 110. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا 111. من اهتدا فإنما يهتدي لنفسه 112. ومن ضل فإنما يضل عليها 113. ولا تزر وازرة وزر أخرى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 119. كيف فضلنا بعضهم على بعض 110. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا 111. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذنوما مخذولا 112. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا كَلْكِبَرَةَ احَدُهُمَا او كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا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 رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا 111. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا 112. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا 119. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا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 ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تذلغ الجبال قولا كل ذلك كان سيؤوعا انذر ربك مكنها ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه ولا تجعل مع الله الا فَتُنْقَضُ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا أَفَسْخَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّبَتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَجْرِي السَّحَابُ أَمْرًا ۚ ذَٰلِكَ الَّذِي يَصْطَادُ الْخَاطِئِينَ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا شيء إلا يسبح بحمده ولكن ولكن لا تفقهون تسميحه إنه كان حليما غفورا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 119. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا 110. قل كونوا حجارة أو حديدا 111. أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا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 اولائك الذين يدعون يا بتغون الى ربهم الوسيله انهم اقرب انهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا وان من قريه كونها قبل يوم القيامه او معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا ان نرسل بالايات الا انكذب بها الاولون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 قال ارايتك هذا الذي كرمت علي لان اخرتني الى يوم القيامه لا احتنكن دريته الا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فنجن نما جزاؤكم جزاء اموفورا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 وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا وَيَرَوْاكَ ضَعِيفًا فَإِن لَّمْ تَصْبِرْ وَتَتَّقِ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ لَأُزْلِفَتْ إِلَيْهِمْ كَثِيرًا ۚ وَإِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ أَضْعَفَ الْمَمَاتِ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 ورحمه للمؤمنين ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا واذا الامن على الانسان اعرض عن بجانبه واذا مسه الشر كان يئوسا قل كل, كل يعمل على شاكلته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 ذللك به علينا وكيلا الا رحمه من ربك ان فضله كان عليك كبيرا قل ان اجتمعت الانس والجن على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 وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ 116. فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا 117. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا 118. أو تأتي بالله والملائكة قبيلا 119. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء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 قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا يَتَسَاءَلُونَ قُل كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا خبيرا بصيرا ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضل فلن تجد لهم اولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم هم يوم ابكمون وصم نا ماواهم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 129. ومن رحمة ربي إذا لمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا 120. ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاء فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ إِنِّي لَأَظُنُّكَ لا يَا مُوسَى مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ لا يَا فِرْعَوْنُ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 119. ولا تدعو فله الأسماء الحسنى 110. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغبين ذلك سبيلا 111. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنْ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا